وَيَمْشُرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها.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 ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون مِن بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.